فَلَن نَّجَامُنَنَّ جِينا صالحا والذين آمنوا, والذين آمنوا معه برحمة منا, برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي